سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم ليلا في قريش ايلفهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت le at aame min ju yw ö